إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروع أنفسنا ونسيئات أعمالنا من يهدي بالله فلا مضل له ومن يؤمن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها النهين آمنوا تقو الله حقا القاتل ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا رفكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها دولها وفف منهما رجالا كثيرا ويتاءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 كل محتفة البدعة وكل بدعة الضلالة وكل ضلالة في نار أما بعد أيها المسلمون فإن من الأسفاب المولبة العذاب القبر النياحة على الميت والنياحة هي ربع الصوت في على الميت وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخصوة الذليمة فقال عليه الصلاة والسلام بما رواه أبو مالك للأشعري رضي الله عنه أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم الفخر في الأحساب والطعل في الأنساب والاستفاء بالنجوم والنياحة على الميز وقال عليهم السلام والنائحه اذا لم تدك اتس يوم القيامه وعليها سربال من قطران سربال اي قميص من قطران ودرع من جلب أي يصير لجسدها من جلب يوم القيامه ويكون هذا الثوب هذا القطران على ذلك الدرع واللباس سيمتلئ عليه نار ايها المسلمون إن عذاب القبر أمر عظيم شديد لديكم من الأمور التي يعذب بها الإنسان في قبره كما أثنفنا أن الميز إذا لم يوص أهله بأن, بأن لا يبكو عليه فإنه يعذب بفكائهم عليه أقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر المروي في الصحيحين إن الميس لا يعذب ببكاء أهله عليه إن الميس في قبره لا يعذب ببكاء أهله عليه وفي رواية الأخرى الميس يعذب في قبره بما نيح عليه فإن هذه النياحة أيها المصرمون فكونوا سببا في دوام العذاب على الميس إلى يوم القيامة كذلك عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من نيح عليه فانه يعذب بما نيح عليه يوم القيامه من نيح عليه فانه يعذب بما نيح عليه يوم القيامه وعن ابي مرسى العشي عليه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما من ميس يموت فيقوم باكيه فيقول وقيداه وابل الله وكذا وكذا إلا وكل به ملكان ينهزانه يضربانه بالشدة ويقولون له أها كذا أنت أها أنت وتحمل هذه الأحاريخ التي ذكرناها على الميس الذي مات ولم يوط أهله بأن لا ينوثوا عليه كأن يقول مثلا إذا أنا ميت فافعلوا كذا ونوثوا علي وافعلوا كذا ويحمل كذلك هذه الأحاديث تحمل هذه الأحاديث أيها المسلمون على الإنسان الذي يعلم أن أنه يفعلون هذا ولا ينصحهم فهو مقصر لتقصير أهله في هذا الجارس قال عبدالله ابن المبارس رحمه الله تعالى إذا كان يتهاه في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء من ذلك فمن كان محبا لمهيته فلا يدود له سياحة عليه ولا رفع الصوت بالذكاء والويل والقراط لأن هذا من أفعال الجاهلية ولأن الميت يعزز بالبكائهم عليه فاعتبروا يا أولي الأخصار وأما البكاء المجرد فماذا أمر المشروع المباح لأننا رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عبادها الرحمة ولهذا لما تنفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فكى عليه الصلاة والسلام وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون فاللهم إنا نبرأ إليك من النياحة ورفع الضرب اللهم إنا نبرأ إليك مما أحزفه الناس اليوم ومما أحزفه المتاع فاللهم لا تآخفناه بما فعل السفهاء مننا من الأسباب التي يعذب بها الإنسان في قبره أن يخالف قوله عملا أن يقول شيئا ولكن عمله يخالف قوله تماما فهذا الشيء الذي أبنى الطالحين وهذا الأمر العظيم جعل العلماء العالي جعل العلماء العاملين يشهدون اشد الكثير لهذا الأمر كيف لا والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كم رمطه عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون كيف لا وقد عاد الله عز وجل عن اليهود قائلا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وأنتم تتلون الاسابة فلا تعترون وفي مسنة الإمام أحمد بالسرد الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسر يبي أي ليلة الإسراء والمعراج رأيت ليلة أسر يبي لجانا تقرض خفاهم بمقارض من الله أفطع أفواههم بمقارض من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل حال هؤلاء الذين يأمرون الناس في الدنيا ولا يعملون بما أمروهم يأمرون الناس بالبر وينتون أنفسهم وهم يسلؤون الكتاب أفلا يعقلون ولكن لا يحل لمسلم أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن الملكة بل عليه أن يزعى الزعي الحبيب لإصلاع نفسه أولا ثم إصلاع أهله ثانيا ثم إصلاع غيره ثالثا لأنه من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن الملكة وقع في سبب من الأسباب التي من أجلها لعن بني إسرائيل قال عز وجل تعين الذين كفروا من بني إسرائيل على رسال داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون لبث ما كانوا يفعلون فلا يدود الفرار من معصيتهم لأجل معصية الأخرى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا خيما لينذر لي بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤذنين الذين يعملون الصالحات أن له أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وبعد أيها المسلمون بعد هذه الأمور التي ذكرناها فإنه ينبغي على المسلم أن يفكر من ذكر الجنة والنار وذكر الوعد والوعيد وذكر كذلك الآيات التي عنيت بتغيير القلوب وبتغيير العيون لأن الإنسان إذا غفل عن هذه الأمور فسد قلبه وقسا بؤاده قال السهل بن عبد الله رحمه الله تعالى خوف الصد يتير من سوء عند كل خطرة وعند كل حركة وهم النبي وصفهم الله عز وجل قائلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مريد أنهم إلى ربهم مراجعون وقلوبهم وجدة أي وقلوبهم خائفة لماذا؟ لأنهم إلى ربهم راجعون أما سمعت أيها المسلم إلى ذلك الحديث الذي روع أفئدة الصالحين يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه إيمان مسلم إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله ثم يُحكم له على الأمور في عمل اهل النار وان الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل اهل النار ثم يُحكم له عمله الأمور في عمل فقال عليهم وقال والسلام انما الاعمال بالخواطيم فقد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم كما يقول انا سكن مالك رضي الله عنه يكثر من يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال أنا ابن مالك يا نبي الله آمنا به وآمنا بما جئت به فهل تقاف علينا فقال علينا الضرات والسلام نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقذبها في الزيشان فكم من قلوب قضع الله عليها فعادت لا تعي شيئا حتى أصبح عندها المنكر معروفا وأصبح المعروف منكرا فهي في خبط وعمى وبينما هي كذلك غافلة إذ نزل فيها ملك الهوت فكانت سرق قاتلة عياذا لله أسأل الله تعالى حسنا القاتمة والله أيها المظلمون إنه لأمر عظيم زهدنا فيه لماذا؟ لكلة زادنا وبضاعتنا جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى يسأله عن شيء خطر في ذلك قال ما بالنا لا نحب ذكر الموت والآخرة ما بالنا لا نحب ذكر الموت والآخرة ولكننا نحب ذكر الدنيا وشهواتها فقال الحسن البصري أمر بسيط لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فلا تحبون أن تنتقلوا من العمران إلى الهراب ولهذا قال الشابعي رحمه الله تعالى لا ذاو للمرض بعد الموت اسكرها الا التي كان قبل الموت يبنيها فان بناها بخير صاب مسكنه وان بناها بشر غاب بانيها فعلينا ان نكتر من ذكر هذه الامور حتى تطفى قلوبنا ونرغب حزاً خافلة إن شاء الله وعلينا أن نتأتى بذكر قصف الصالحين من لدى النبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنه إلى غيرهم من من سار على منهلهم وطريقهم فهذا محمد بن قيس رحمه الله تعالى يحكي أن رجلاً من أهل مدينة نزل به الموت فججع اصابه الجزع والجزع فقيل له اتجزع فقال وي منا اجزع فوالله ان كان رسول اهل المدينة الملك إذا بعث رسولا ان كان رسول امر المدينه لاتيني لا فاجزع لذلك فكيف برسول رب العالمين فكيف برسول رب العالمين وذكر بعضهم عند الموت ثقيلا له في ذلك وقال اني سمعت الله تعالى يقول لاقوام وبدلهم من الله ما لم يقوموا يحتسبون فانا انتظر ما ترون والله لا ادري ما يبدو لي لا ادري ما يبدو لي قال الحسن البصري رحمه الله تعالى استغله يا ابن ادم استغله يا ابن ادم ولا يجتمع فيك حسرتان سكرة الموت وحسرة الفوت فلإن كان الموت قادما وآتيا لا شك فيه ولا بيه فلا يجتمع سكرة الموت وحسرة الفوت فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك